تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا له كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمت تَعُو وَيُلْهِهُمُ الْأَمَل فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَمَا آمَنَ لَكِنْ مِن قَوْمِ يَتَّقُونَ إِلَّا ولها كتاب معلوم مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْكَ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ لما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وَمَا كَانُوا إِذًا مُّنذَرِينَ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ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 ما سكرت أبصارنا بل نحن قوم